الباب التاسع والتسعون ومئتان باب كراهه المشي في نعل واحده او خف واحد لغير عذره وكراهه لبس النعل والخف قائما لغير عذره عن أبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 إذا انقطع شسع نعل احدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينتعل الرجل قائما رواه أبو داود بإسناد حسن